بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بسم الله وعلى نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يقول الإمام الحاضر أن تقول أبو عبد الله محمد بن رحمه أجمعين بصحيحه هو يتوب السيرة رضي الله عنه بسيرة الرسول ولكنه اختصرها عن الذي في سيرة ابن إسحاق و سيرة بن إسحاق بصحيح ما يأتي بإلا بالصحيح ولكن السيرة عندنا اصح من البخاري في السير والتاريخ وفي المغازي وفي السير اصح واحسن وافصح لانهم يبينون لنا اشياء ما يبينها البخاري لان تقدموا البخاري على شرطه فيترك الذي ما هو على شرطه يتركه وابن شيخ حافظ لكل شيء انتم في شركه ومستخدمه يعني ذكر كل شيء من افعال الرسول عليه الصلاه والسلام تقول البخاري رحمه الله اتسنا باب هجره النبي صلى الله عليه باب هجره النبي عليه الصلاه والسلام عاجر عليه الصلاة والسلام يوم الاثنين حينما أتى الوحي له اتى إلى بيت أبي بكر في الظهيرة وهو مقنع راسه فقال الناس جاء الرسول فطرفط أبو بكر خرج إلى الباب وحياه ثم قال إن, إن الله أمرين بالهجرة قال الصحبة يا رسول قال نعم الصحبة فقال إن عندي ناقتين عددتهما رسول لي وحده لك وحده قال بالثمن قال لا هبا قال لا تحسنه فأعطاه القصوى بثمنها <تصفيق> أو وياه إياه بعدما وصل المدينة ثم مشوا وأتوا بشخص يوجد عبدالله بن أريقس وذلي كان سافرا على ديني قوم همبر الكفار كيف الأمان عندهم سبحان الله الكفارين لليوم الأمان عندهم أحسن من الأمان في المسلمين فذهبوا إلى غار حرا وأتوا به قالوا هذه البعارين في ذهب عدد السيد وحسفه وهذا الناج وهذا المشركين عن طلبنا ائتنا بها يتصير بنا فأخذ النوز فرى يرعاهم بالليل ويأتي عامر بن, بن فهيرة يأتي بغنم وعامر صلى الله عليه وسلم يأتي أذره بالغنم هذا يأتي بطعام لهم وهذا يأتي أذره بغنم حتى تمت الثلاثة الأيام فأتى عبدالله بن غريطة بالتعاريم فركب الرسول عليه الصلاة والسلام ناقته القسوى وركب بوك ناقته وأرجف عامر بن ولم تأت تجد أسماء بتذكر السجيد بكا أن توفده جربة ولو كان توفده المزيد بحب فشدت نطاقها الحجاج يعير هذا النطاق ما تعرفها يا حجاج بن بذات النطاقين نعم أو كأو كربة الرسول وعفس فشاهد أنها أوكت ثم وخرج عليهم على ناقة بذات السبيل رضوان ثم مشوا مع عامل في فايرة عبد الله مع عبد الله بن أريج تالهذلي من شابهم من الساحل من شاب مع مع ساحل البحر ثم خرج بهم على الساحل ثم على العاير ثم على كذا ثم على كذا حتى اتى خيمتي ابن ام معبد ابي رضي الله عنها ما كنا نعرف أين اتجه الرسول عليه الصلاه والسلام حتى نادى منادي على الجبل وان الله خير جزائه رفيقين حل خيمتي ابن ام معبد هما نزل بالبر وارتحل به فأفلح من امس رفيق محمد فعرفنا انه اتجه الى المدينه لأم خيمتي أم معبد في طريق المدينة مرها الرسول عليه الصلاة والسلام هو أبوك للسجين لما جوا إليها وصل إليها قالوا هالحل من حليب يا أم معبد قالت والله الغنم سارحة وآفره اللعنزها عجل سافر ما قدرت تلحق الغنم من هزال أديلة هزيلة هزيلة تموت من الهزال ومن الجوع هزيلة فلتسمحين نحن بها ثلاثة نحن بها حليب خذها فأتى عليه الصلاة والسلام ومسح ظهرها فحجد فدرت فحجد إما مس مس ظهر ظ ظ ظرها حتى حياة في جدر جثة جدر جدر ثاني وما لها وثالث ورابع حتى ملها عشرة جذور شريبه وهو أبو بكر وعامل بن فهيرة من واحد من جذور والباقي بقي حليب لما جاء زوجها هذا يوم هذا يا يوم معبد رجل لكي كل كذا وكذا كذا وكذا كذا وكذا كذا ذكر قصتها دي ساره ان الله ذكر كلامها في سيرته قالت انه رجل كذا رجل كذا ورجل كذا ورجل, ورجل مبارك فحال عندنا هذه وهذا يلحق عندنا هذا هو التلبس هذا هو تلبس قريش هذا هو يريدونه قريش الشاهد ان ام معبد وزوجها اسلم فيما بعد ثم رحل ثم تمر عليه الصلاه والسلام في حيث عند المسجد هنا ثم تعدى حتى وصل إلى قبة لما وصل إلى قبة عند عمر بن عوف جلس عند عمرو بن عوف ولم يدر بها احد الضخار هنا يقول ان الانصار كانوا يخرجون بالنهار ينتظرون حتى تحمي الشمس عليهم ثم يذهبون الى بيوتهم لما ذهبوا إلى بيوتهم وصل عليه الصلاه والسلام إلى قبة قبة هكذا ما فيه منزل لعمر ابن عوب عمر ابن عوب نزل عليه الرسول وهو كافر الشاهد اللي نزل ضيف عليه وجلس عنده وقريب عشر يوم فجريبا اما احداش او سبعة ثلاثوا فيه ثم بعد ذلك علمت الانصار أخضرهم يهودي على رأس نخلة فجدت من تنتظرهم وصل فخرجوا الى قبار ووجد الرسول عليه السلام وابو بكر واضح والرسول جالس أظنوا أن أبو بكر هو هو الرسول. شاء الناس الحيين أبو بكر، ما هم عارفينه. اللي ما رأوه من الأنصار. ثم بعد ذلك اتت الشمس على الرسول. ما لا بكر عرف الرسول عليه السلام الثلاث. بعد عشر أيام، أُنير رب بالهيج ربي المشي مشى عليه السلام والسلام. ومشى عليه الصلاة والسلام. فأتى الأنصار بالسلاح إلى العدد والعده يا رسول الله. ادعوها بأنها معمورة. تمشي. إلى العدد والعذة يجي القبيلة الثانية والثالثة كل قبيلة بسلاحها إلى العدد والعذة يا رسول الله يذل علينا دعوها فإنها معمورة حتى وصلت إلى المسجد الذي هو مسجده على الثلاثة السلام من هذا وهو مربد اليتيمين فعلوا سويل مربد وفيه مسجد تغير سنون في الناد فإنشاهد أنه لما وصلت المسجد النادة فركت ثم نهض. وراحت هناك ثم رجعت وفرست ركبت على الألعاب كان ادنى بيت يلي هذا المسجد هو بيت أبو أيوب الأنصاري من أخوال الرسول عليه الصلاه والسلام من بني النجار فأخذ عبد الرسول كله وادخله بيته وضفت المكان قال نريد أن يكون مسجد أبقاء نبتاعه من سهد سهيد قالوا بي هو واهب على رسول اللعب بالقيم فاشتراه منهم واخرجوا القبور نبشوها وهدموا البيوت اللي في من الخرائب وقلتسروا النخل النخل اللي فيه واجعلوها بقبلته جزاموا قبلته وبنوا المسجد على جليل زميل شوية شوية بنون والرسول عليه الصلاة والسلام ينقل حجاره ويبني ويتمثل بالأبيات اللي جالته العمر والأنصار يقول نحن, نحن الذين عهدوا محمدة أو, أو, أو بايعوا محمدة على الجهاد ما بطين أبدا وهو يقول اللهم الرسار والمهاجرة اللهم لا, اللهم لا جهاد إلا اللهم لا جهاد إلا الآخرة أو لا عيش إلا عيش الآخرة فرح للأنصار والمهاجرة آخره حتى بنوا المسجد كانوا جداره الزبني بنوا جداره من هنا من هنا من الطوب فالرسول يوجد معهم عليه الصلاة والسلام قال النساء وغراني عبد الرحمن بن مالك هو علماتي صراقة بن مالك بن عناباه أخبره أنه سنع صراقة من جعسين يقول جاءنا رسول الله. والسلام يقول ابن أخي صراقة بن مالك بن كانوا من دني الجيد وهم ساكنين على الساحل على السواحل السنبوادي عرب ببيوت تسمع على السواحل وهم أبطال عندهم خيل عندهم, عندهم كذا، ومن تنعوه من أشغار تقاتلهم إياه وينتصر عليه وتمع سراقة بأن الرسول عليه الصلاة والسلام يجور به السلام يهو شخص ورسوله ناش والبياض يجور به السلام فعل هذا لا جماعة من جماعات راحة من عندنا الآن راح من عندنا وهو يعلم أنهم يقول فخاء فأخذ الفرج وعطاها الجارية وراء الجبل وسرجتني ثم أخذ رمحه وأرتفه وجعل الرمح الحديدة فيه ثم ذهب إلى جارية في الفرج من رأي عدم ثم ركض الفرج ولاحق بالرسول عليه الصلاه والسلام لما وصل سرب منهم ساق فتت ابن ووقع على نهم فعلم انهم ما يراد عليه من الا ثم دعا جاء اخذ الازلام واذا ليكره يكره طلع زاه اللي يكره فعندهم ان اللي اذا طلع اللي يكره ما هيك ما يمشي على طريقه لا دوست لانه يأتي شيء يكرهه ثم مشى مشى مشى, مشى لما قرب منهم ساق الفرج فقال يا جماعة ولما زجرها قامت واذا نور اني ابي عالم انهم هم المقريين وان الله تعالى سخط عصى منهم قال يا جماعه انا أرأ أمن أرأ امنكم اعطوني الامان واعطيكم الامان اعطوه الامان قالوا ان علم من ورانا من ياتي انهم قال لكم علي هذا بس اعطوني ورقه ام ورقه فعطاه الرسول عليه وسلم والسلام عامر ان تسجل ورقه سجل معه حتى عامل بسنا لما جاء الفس وجاءت تبصمة الأنصار اللي بصها راية الرسول جاء قال يا رسول الله هالغة رجل صرقت يوم وفا وبر يوم وفا وبر يوم وفا وبر عليه الصلاة والسلام فشاهد ان الرسول عليه الصلاة والسلام ذهب حتى وصل الى خيمتيه ومعبده في شميتي بين شميتي وبين المدينة ثم بعد ذلك من فهى من المعبد انتهى ووصل الى قبا كما ذكر الناس قال النشاء وعطرني عروت عن الغزيرة يقول الله من جبر العوام لكن الرسول استبه مسلم في ناس من المسلمين وفسح الرسول وأبو بكر فيها بندير صارت تلمع, تلمع والله النبي نبي رضي الله رحيم رحيم. قالنا أبو سلمة قالنا أبو سلمة قالنا أبو صنعته فردا للنبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر لنا رادل ما فقلت بقول سيابي راجد سي نربطه ارضيتو الا نطاغي قال ابو شقيم وعده سميت ذا يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله. الله قال حدثنا ابو اسامه ابو اسامه قال حدثنا شعبه ان شان بن روح عن ابي غوث بن الزبير و فاطمه سلام الله عليها بن ابي الزبير عن هروا قال هشام بن هروة وهي وفاة من هؤلاء الزوجان واما هذا وهذا كلهم جدتهم وأشمى بإنك في بسم السجين رضي الله عنه هذا جدت من أبيه وهذا جدت من الأمهين استاهد أنها تكوين أن أشمى رضي الله عنه لما أعرض الرسول يسافر ما وجد حبل تربط الجربة ولا حبل تربط العفل الأسات المجهودة اللي جلدة يجمونها مجهودة اللي, اللي, اللي, اللي, اللي فيها العفل بعض الشدة النطاقين نتاعها الشيء اللي يحطي بها رأسها سجدة مثرين وأوقات الجرب لعبة وأوقات زي ما تسمها ذات أنها لهذا يعني شرف لها الله معناه أربعة شرف لها حج البيت يعجبها ولا هذا شرف البيت أنا أوقات جربة الرسول وحزمت بالزوجة حقت الأثر حقت الطعات حزمت هما الشاهد انه ربطت الجلد وربط ثم علبت ثم على أنادت أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وعند فابي بكر عامل أبو فهيرة ومشى في الى إلى المدينة. قال رأي من الله أنزلنا من منبشا. قال أدنى أنزلناه قال أدنى أنزلنا شعب النبي سأ. قال سميت البرار رضي الله عنه قال لما أقبل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة تبي أسرى قدونا وعليهم نجعهم. فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فساخذ به برسف قال ادعو الله لي لا ضرب فدعا له قال فعدشا رسول الله صلى الله عليه وسلم فمر براعي قال ابو بكر باقد سقدان فحلمت فيه قسبة من لبن فديد فشرب حتى رضيت قولي البخاري رحمه الله حدثنا محمد محمد قال حدثنا بندرت على حد جزنا جاب على حد عن البراء بن لما أقبل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة تبيعوا لما أقبل النبي عليه وسلم مهاجرا إلى المدينة تبيعوا سراه لأنه هو مرة الساحل واضح مرة الساحل فرأه سراه كما مرنا في الأول رآه فرطة من مارك بن على فرشه فداع عليه الرسول الفساخر ثم قامت ثم عليه الفساخر <تصفيق> قال لكم علي أن أرد من ورائي وأنتم عطوني ورد أتحمل عطاه الرسول ورد أتحمل ما أتبينها عام الفرسيخ فعطش الرسول عليه السلام الرسول عليه السلام فمره برعي فقالوا أتحلق قال نعم علب اولا نفض جاء ابو بكر سجد فغضب جاد من ثم جاء بقطع في جليل ماء بارق فحلت عليه حلب على ايام ترى ثم اطار الرسول عليه الصلاه والسلام يريد يقول ابو بكر حتى رضي ثم جربه اللي بعد انام <تصفيق> الله نبي أنا الله وعنا عبد الله بن قالت فقرأت وأنا مسلم أتيت المدينة فنزلت بقبا أولدته بقبا ثم أتيت بالنبي صلى الله عليه وسلم فوضعته في حجره ثم, ثم دعا بتمرد من بقى ثم تبل فيه في. فكان أول شيء دخل جوفه أوريق رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم حنقه بتمرد ثم دعا له وبرك عليه فكان أول مولود ولد في الاسلام قالت أبو خالد بن مخلد علي بن مسير أن يشاهدنا نبي أن أسماء رضي الله عنه أنها هاجرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهي حبلة سوري الزخاري رحمه الله حدثنا بذكرية على حدثنا بإسامة حدثنا إسامة إسامة بالعروة النبي في عروة عن أسماء أنها كانت حبلة وتهاجرت إلى المدينة معادي بكر الصديق أو بعده وصلت إلى المدينة وهي حبلة وولدت عبدالك من جزين أول مولود للمهاجنة في المدينة، أول مولود للمهاجنة في المدينة رضي الله تعالى عنه، كثير من الكتب قالوا إن أبو بكر الصديق ابن الجد الزبير في خرقة. لا لاحظوا إخواني، قالوا كثير من أمة الكباب في مناسكهم قالوا إن أبو بكر قاقد عبد الزبير في خرصة، عبد الزبير يوم حجة الوداع له عشر سنين، مولود العام الهجرة، وله عشر سنوات حتى لو جد كبيح ملو وإنما حمل ابنه محمد ابن أبي بكر الصديق ولدته أسمى في في, في, في, في أبار علي ولدته أسمى في, في عميز زوجة أبي بكر ولدت محمد ابن أبي بكر ولدته في المكان اللي أحرموا منه أبار علي أحرمت ولد ولد ولدته أسمى أحرمت قال الرفيع أحرمي فأحرمت بالحج وهي قد ولدة في الولد وجاب ابو بكر يطوف في محمد ابنه في المطار. لا بي أبي عبداله بن عبد عبداله بن الجبير سنوات سنوازا للسلم هذا غلط أئمة وشبار في ستبه المثنى في أسهل يجلع آخره منه بن في المولي ومنهم الموثق ومنهم الثاني والثاني غلطوا أن عبدالبكر حمل ابن الجبير في حرقه يطوف به حرقه وحشر فيه منما عمل ابنه محمد الذي ولد في ابار علي ومنما احرم ولدت اسماء محمد بن عبد الله بن السفيف رضي الله عنه هو الذي صار طريق ابو قسيم الجمان الله فاضي المدينه فنزال من مضافه ولدته سبعه مواليد من رسول الله ولد ابن القبه ولد اسمه عبد الله بن ابي الزبير وهو أول مولود للمهاجرين يعني في الإسلام أول مولود للمهاجرين بالمدينه النبوي فوضعته في حضره ثم بدعه بتمرة لجوزة تبوزة أتيت به الرسول عليه الصلاة والسلام أتت ابنها عبد الهدى الزباين أتت بتمرة فلاكها لاكها ثم لا نحا حنكه فيها ثم أدخل تمرة جائعة إلى آخره فأول ما وعله ما فهذا ما ما طريقه الرسول عليه الصلاة والسلام والتمرة التي أصل أمان قال رحم الله دهنا مذهبا نبي اسامة أنشاء ابي عروى نبياناش رضي الله عنها قالت اول مولود ولد في الاسلام أبوه ابن الزبير أتو به النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم دور فلا تهى ثم أدخلها في فيه وأول ما دخل ابن وريق النبي صلى الله عليه وسلم يقول البخاري رحمه الله حدثنا يتعيبا قال حدثنا ابو اسامه قال حتى ابو اسامه قال حدثنا ابو اسامه عن أبيه عروه قال أنا عائشه عايز رضي الله تعالى أنا ان اول مولود للمهاجرين المهاجرين يعني في الاسلام في المدينه عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى يقول اسماء لما ولدته اتيت به الرسول عليه الصلاه والسلام فحنته ودعا بتمره ثلاثه علاقه علقها ثم له الف ظهر به ثم دعا باخرى فأكفه عليك عليك ثم لفضع بيه تقول وكان الرسول عليه الصلاة والسلام باك اليوم في بيت عائشة تقول ولهذا طلع عبدالله بن الزبير من الصالحين رضي الله عنه وضع عبدالله بن الزبير طلع من الصالحين صالح من الصالحين يجيب يتشقق هنا تصلي تنزل الطيور على رأسه حسنونه عمود ما حسنونه آدمي قاعد ساعتين ثلاث اربع وهو واقف يقرأ سورة السورة ولا يتحرك مرة واحدة ما يتحرك كأنه عمود وتنزل الطيور على رأسه يظنونه انه عمود من العمود ما يتحرك سبح الله عنه ارضا صالح من الصالحين والله ربنا محمد ولدنا عبد السلام قال حد ثنابي ولدنا عبد الله بن قاسم قال عبدنانا ابن مالك رضي الله عنه الله فلنبي الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ومرجف أبا بكر رضي الله عنه وأبو بكر شايف يعرفه ونبي الله صلى الله عليه وسلم شايف لا يعرف قال فألق الرجل أبا بكر فيقول يا أبا الرجل الذي بين هذا الرجل, هذا الرجل السبيل قال الخير بكر فقال يا رسول الله هذا فارس غذل حكبنا فالتمث نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال اللهم اسرعوا فسرعوا الفرس ثم قابت تحمهم وقال يا نبي الله مره بما شئت فقال فقف مكانك لا تدركنا هديهم حكمنا قال فكان أول النهار جاهداً على نبي الله صلى الله عليه وسلم فكان آخر النهار مسلحة له فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم جانب الحرة ثم بعد إلى الأنصار فجاؤوا إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فسلموا عليه فقالوا ركبان من إنما طاعني فرتب الله صلى الله عليه وسلم أبو بكرين وعفودنا ما بسلاي فليل في المدينة جاء نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال جاء نبي الله صلى الله عليه وسلم فجروا ينظرون يقولون جاء نبي الله جاء نبي الله فما ولا يسير حتى نزل جاني بدار أبي أيوب فإن هو ليحجز له السماء أبو بكران السلام وهو في نغل يحترف يحترف لهم له فجعله يفعد لأيضا الذي يخترف لهم فيها فجاء وهي معه فسمع من نبي الله صلى الله عليه وسلم ثم رجع إلى فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم أي نبيوت أهلنا أقرب فقال أبو أيوب أنا يا نبي الله هذه داري وهذا بابي قال من طلق فأي لنا مقيلة قال قوم على برجه الله قال قوم على بركه الله فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يا عبد الله السلام وقال اشهد انك رسول الله انك جئت بحق وقد علمت يهود انني سيدهم وابن سيدهم وابن عالمهم ودعهم فضلوا عني قبل اي علم انني قد اصلنت فين علم انني قد اصلنت قالوا بيال عليه سفيا فارسل النبي الله صلى الله عليه وسلم فأقبلوا فدخلوا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يا اليهود وإلكم اتقوا الله فوالله الذي لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أني رسول الله حقا قالوا ما نعلمه قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالا ثلاث قال فأي رجل فيكم عبد الله سلام قالوا ذاك سيدنا وابن سيدنا وعلمنا وابن عالمنا قال قالوا حاج لله قالوا ما كان لا يسلم قال من اسلم قالوا حاج لله قالوا ما كان لا يسلم قال من اسلم قالوا حاج لله ما كان لا يسلم قال امرائت من اسلم قالوا ابن سلام اخرج عليهم فخرج فقال يا معشر اليهود استغوا والذي لا اله الا الله وانكم تعلمون ان رسول الله ما جاء بحج فقالوا قد امته فاخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم البخاري رحمه الله محمد على حدثنا عبد بن عبد الله على حدثنا عبد الله عبد الله الله العزيز الله تعالى قال إلى الله صلى الله عليه وسلم المدينة قال <تصفيق> الرسول عليه السلام ومرج في المدينة ومرج في الحبيب الصديق الله تعالى سؤيلا ما من هذا اللي قدامه فهذا يهديني يعني يحذيني يفهم الإنسان أنه يهديه الطريق هو يسحذه إلى الله تعالى صلّى وسُلّم الهداية الإسلامية الشاهد أن آمَنَ رضي الله يهدينا طريق الله تابو بكر من تجاوزه زاريس وفضل خيطه. بكر الصديق تجاوزه هو وفضل خيطه. هو كان قال الرسول عليه جاء عليه الرسول وقال اي اي انفرش في الارض ثم قال يا رسول الله اسلم معك شراقه اسلم من ساعته وقال يا رسول الله ادع الله لي واعطني ورقه امان دعا الله له فكان النبي غرس واعطاه ورقه امان الى ارض اليمن قال وكان اول النهار جاهدا ان كان اول النهار جاهدا يمسك الرسول علشان يأخذ مئتي ناقة وآخر النهار مستحةً له حارسًا له ما يلحق أحد وآخر النهار قتلًا فصار حارسًا للرسول عليه الصلاة ما يلحقه أحد ولحيته قتلًا فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم جانب الحرّة ثم نزل الرسول عليه الصلاة والسلام ثاند الحرّة وتعث إلى الأنصار فأته بالسلاح. لما علم من وصل إلى عمرو بن الحون في تأوه ومشى عليه السلام بنادته والناس معه إلينا يا رسول الله إلى العجب والعجب حتى وصل إلى مسجد اليكيمين هناك فبركت الناس على الخطوة لما بركت قامت ثم ذهبت جميل ثم رجعت وبركت ووضعت إيرانها فقال هذا المكان فقال أي البنية أقرب لنا قال أبو أيوب رضي الله عنه البيت في هذا فيه وأقرب شيء قال هذا حيئ لنا مكانا ما فيه لأنهم تعبانين ذهب إلى بيته وهي المكان اللي يريده فاللاتي قلنا فوض يعني ما فأني ما يحب أن يرسح أن أصحابي يطلعون إلى يخطون أهلك يعني أنا فوض أنت تحقن فوض فأني لا يا رسول الله فأني ما لك شغل فأني تحقن على جنس حفل الناس أهلك يعني أنا حفل وفلق الناس وصار الرسول عليه الثلاث والثلاث وأبو بكر أسهل وأبو أيوب وأهله فوض إلى أصحابه فزينما كذلك عبد الله بن سلام ووافقه الياهلي يخبر كل كذلك استمع عبد الله بن سلام عن النبي عليه الصلاه والسلام ونادى الانصار ان جدكم الذي تنتظرون قد وصل فتعشى على الانصار إلى الرسول عليه الصلاه والسلام في قباء ثم اوصله الى المدينه كما ذكرنا جاء عبد الله عليه السلام فل المخرف اللي يقف بعده جاعده معه ثم دخل على الرسول عليه السلام وأسلم لجاعده فلشهد أن سرناه رب... <تصفيق> عن ابن عمر عمر رضي الله عنه فرض, فرض للمهاجرين أولين على الأرض هالثلاثة ربع ثلاثة كل شهر ففرض العبد الله بن عمر ثلاثه قال كيف ضرب المهاجرين قال لا عبد الله هاجر, بهبوه، بهبوه. هاجر مع أبوه ابوه حجر مع ما هاجر هو بنفسه المهاجرين اللي هاجروا بأنفسهم صاروا لهم على ثلاثة ثلاثة ثلاثة أربعة ثلاثة أربعة تلاتة. وفرض اللي ليش قال هذا هاجر أمه أبو. اللي هاجر بنفسه الله محمد بن كثير أخبرنا سبيانا من رضي الله من قوله عجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وعددنا من لا قال سمعت شعورنا سلم قال أتدنا قباب رضي الله عنه قال أجرنا ما رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسقي وجه الله وإجاب أمرنا على الله فمنا مما با لم يقل من أجل شيئا إلا متعبون عمير قتل يوم اخر فلم نجد شيئا نقفنه فيه الا نمره إما اذا غطينا بأرأسه وخرجت رجله إذا قطينا رجله وخرج رسوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعزى الله وبيع... على رجليه من امتي من اين اتى وصلاه وهادبها ويهديبها... ونبوخان رحمه الله حتى سفيان قال حتى سفيان قال حتى سفيان قال حتى سفيان قال حتى قال قال حتى قال محول قال حدثنا مسدد معم. مسدد قال حدثنا يحيى يحيى قال حدثنا على عمل قال على عمل قال ابو وائل ابو وائل قال انا قداد ابن قداد قال هجرنا مع الرسول عليه السلام والسلام فمن نرجو وجه الله من ولا نرجو الله, الله. الله والدار الاخره فمننا انقضى نحبه من, من المسعد بن عمير رضي الله عنه خرج من هنا ملك من الملوك ملك ولا استماء ملك ثم راح إلى المدينة فاستقر فصلا عظيما رضي الله عنه أرضا حتى ما وجدوا ما يسكنون به جعلوا نمرة على صدره ورثة جعلوا شجر على رجله رضي الله عنه أرضا منا من قبى من نحبه ولم يأخذ من الدنيا شيء ومنا من, من أنعشه ثمرته وهو يحجبها على يقول خبأه في كوفة عنده ثمرات وعنده خيل وعنده هذا يقول حنا الحين نأخذ ثمرة ويمكن نقل سحرنا على الله قالوا قال قال ما قال ابي قال صل قال في النبي قال لي يا ابو موسى اسلامنا مع الله صلى الله عليه وسلم مع معه وعملنا كله معه فرد لنا وأن كل عملين اعملناه بعده نجونا منه كفافا واسا براس فقال بيلا والله قد جاهدنا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلعنا وسبنا وعملنا خيرا كثيرا واسلم على ايدينا بشر كثير وإنا لنرجو ذلك فقال بي لكني أنا والذي نفس عمر بيدي لو ددت أن ذلك فرد لنا وأن كل شيء من الله نجونا منه كفافا فقلت زين قلت ان والله خير من رحمه دحية دحية ابي شلون القباله راح يمروا يحيى يحيى على حد جدنا اه قال حدثنا قال لي عبد الله انه تدري قال الله ما, أبي ما قال أبي ما قال أبي هل قال هل قال قال له وان ابي قال الي ابيك يا ابا موسى هل يضرك اسلامنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا ابا موسى هل يضرك اسلامنا مع الرسول قال يضرك ها هل يضرك اسلامنا مع الرسول على السلام وهجرتنا وهجرتنا معه وجهادنا وجهادنا معه وعملنا كله معه وعملنا كله معه نعم برد لنا انه برد لنا الى وأن كل عمل يعملناه بعده نجونا منه كفاحا وأن كل عمل بعده نجونا منه لا لنا ولا علينا كل الأعمال ت smashing أغرب أن يكون كفافا لا لي ولا علي أطلع كفافا لا كذا ولا كذا فقال, فقال والله جاهدنا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلينا فقال جاهدنا وصلينا وعمنا خيراً وإنما يرضي ذلك الحمد لله تعالى. أسلم على يدينا بشر. أسلم على يدينا بشر سفين. فمن, فمن الذي مصيب؟ فقال أبي لقني أنا والله نفسي عمر بيدي لوجدت أن ذلك برز لنا. فقال عمر لقني أنا والله وجدت أن ذلك برز لنا لا لنا ولا علينا. وقلت إن عبادك والله خير مننا. وقلت إن عبادك والله خير من حديثنا. رحمه الله تهنا محمد المصبع وبلغني عنه وليس بنا إسماعي إلى نعاسب قال سمعتم من, من رضي الله أنما إذا أخيل له أجل قبل أبي يخضب قال وقد انت أنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدناه قائلا ورجعنا إلى المنزل فأخبرت عمر وقالت فانظر للسيكذا فبايعته ثم انطلقت قد استيقظه. فبلغنا إليه نهضو لهر ولا أتى دخل إليه فبايعه ثم بايعته في كل البخاري رحمه الله. حجتنا محمد بن الصباح. محمد بن قال حجتنا. اسماعيل. اسماعيل قال حجتنا. عاصم. عاصم قال حجتنا. أبو عثمان. أبو عثمان النازي قال. قال سمعته من عمر إذا قيل له هاجر قبل أبي يغضب. على سمعته من عمر إذا قيل له هاجر قبل أبي يغضب. ما هاجر ابنه قبل بن مع عمر هجر كما قال عمر قال ابن عمر هاجر مع أبيه ما هاجر الحارث هاجر قبل أبيه ابن عمر. إذا هجر قبل أبيه. هاجر عمر وهاجر عبد الله عمر معه قال عبد الله وغديت كان على رسول الله الله عليه وسلم. عبد الله بن عمر. أزلت على, على الرسول عليه السلام. فوقاناء، ثم رجعنا، ثم جاءت وأرسلني وجدت من السيف طب، فجئت أنا وعمر وبايعناه عليه السلام بالمدينة هذا السلام بالمدينة، أومض خالق علينا. رجعنا إلى المنزل وأرسلني عمر قال ذل من جور عليه السيف أنا لا أسيطه ما بخلت عليه الله يعسى. إلى المنزل، أرسلني عمر إلى الرسول عليه السلام لانظره والسيف العملاق، لا. أكون له من السيف أجيتي أنا وياه وبايعنا الرسول عليه الصلاة والسلام هذه هي باعة غير باعة لما دخل على باعة أبي أرقم أرقم بن أبي أرقم هنا هذا الرسول عمر رضي الله عنه باعته للرسول معروفة المشهورة السير والمغازي والسكتفلها أنه جاء الرسول عليه الصلاة والسلام بعدما لطم أخته وزأوا مزوجها مدن وذهب وعطونه الصحفة قالوا لا أختصر <تصفيق> تعال نفس صفحة القرآن فأعطوه ففاة قرأها فأسلم في 11 ثم ذهب إلى الرسول في بيت الأرقم هنا وزفح الباب عليه فقال إلى مبي بن الخطاب قال يا رسول الله لا ألا إلي الله شده ألا محمد رسول الله فدخل عمر وقال ابن مسعود والله ما جلنا عزه منذ أسلم عمر وقال يا رسولي ماذا نحبكم في اخرج وخرج وخرج الصدق كله الرسول على عليه السلام وحمده يميه وعمر يسار يقفون جهارا نهارا هذا اللي حصل أما تأسلمه ضايا ومضايا على سبيل أبينا خلال محمد الله بثنا أحمد بن عثمان قال أدبنا شرح بن مسلمة قال أدبنا أبرا بن يوسف نبينا بيسا رضي الله عنه يحدث قال ابتعى أبو من آجي <تصفيق> بالرحلة وعملتوا معه قال فساله عاذبنا مسير رسول الله صلى الله عليه وسلم وتأخذ علينا بالرسل وخرجنا ليلا فأحسفنا ليلتنا ويومنا قال مقاببه إلى ثمانا لنا صخرة فأتيناها وها شيء من ذل قال فرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم فروتا معي ثم اتجى عليها النبي صلى الله عليه وسلم وانبلغ سأنفض ما حوله إذا أنا براع قد أقبل في غنيمة يريد من الصخرة مثل الذي أردناه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 ونرى برسول الله صلى الله عليه وسلم أتى ثم ارتحلنا وطلبوا في إذرنا قال البرى ودخلتم عبي بغرنا العالي فإذا عيش ابنته مطدعة فتصابتها أمه ورأيت أباها أبا وقال أبا كيف انت يا يقول رحمه الله عزتنا احمد حدثنا الرحيم. الرحيم. الرحيم. حدثنا ابراهيم أنا بيحوش. أنا بيحوش. أنا بيحوش. قال حسبتنا النبي يوسف النبي قال النبي صاحب النبي صاحب عن الضرع بن عاجب رضي الله تعالى وقول ان هذا دخل السديد رضي الله تعالى اشترا حاجة من عاجب وقال له عاجب وما احملها معك حتى تحدثني وما فعلت انت والرسول صلاة السلام حين هاجر هاجرتنا وطفقة يحدث في عليه وسلم ان خرجنا ليلا حتى وصلنا إلى غار تور ثم قضعنا فيه حتى, حتى الظاهرة ثم خرجت بالرسول فرضة كانت مايو حتى نام ثم جاء صاحب غلم يريد الصخره يريد الغرب لجعنا فيه يقول فقلت هل معك حليب؟ نعم هل أنت حالب؟ قال نعم يقول اخذت جاوة المعية فيها ماء بارد فحلبت عليه على الماء حلبت حلبت حلبت حلبت حلبت حلبت حتى امتلعت في العشاء كلها ثم قبت حبت حوته حتى اتيت به الرسول عليه الصلاه والسلام وجدت قد استيقظ وقلت اشرب يا رسول الله شربه حتى رويت شربه شربه شربه حتى رويت ثم بعد ذلك قال الان الحق الرحيم في صنعاء أبي عبد الله بن أريج أتى بالبعارين ثلاثة بعيرهم وبعير الرسول وبعير عبدة التسفيق فأردا فعبدة العامر بفيرة ثم نشأ فيها أخيراً. ولا البراء دخلت مع أبي العلية فإذا عيده عايزت... على البراء فدخلت مع عيده التسفيق على عائشة رضي الله عنها. وإذا هي محمومة فاليها محمومة حينما هاجرت فالحمة أصابت جلال وأصابت عائشة وأصابت الصحابة رضي الله عنهم ثم مفينة كانت كل من جعب وله جلد أحمر أصابت الحمات على ليس شيري هلا بيتنا ليلة وحوله يظغر وجليل وهذا إذكر وهذا جليل فالجلال يتوجد على جبال مكة على ليس شيري هلا بيتنا هو, هو يهدي الحم يهدي على ليس شيري هلا بيتنا ليلة بوجل وحول الخرم وقرأ الخرم وقليل وعايشة في ما في تجيب بعدنا أتادم هذه الحمى هل هي حمى حينما هاجروا هو أنها حمى الموت الله علينا قال ربنا الله نذنا سليمان بن عبد الرحمن قال أهددنا محمد بن حمير قال أهددنا إبراه بن أبي حوله النقبث بن وساجن أن أنا نسي قادم النبي صلى الله عليه وسلم قال. قَدِمَ النبي صلى الله عليه وسلم وفي ليس في أصحاب أشمن غير أبي بكر بالحناء والكتم وقال تحيبن واتذن الوليد وقال تذن الأوسائي قال تذني أبو عبايد ونقفت ابن وسائج قال تذني أنا سبن رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وكانت أصحاب أبو بكر وقف لها بالحناء والكتم أستاقنا بعلونها يقول البخاري رحمه الله حدثنا سليمان سليمان قال حدثنا محمد محمد على حدثنا على حدثنا على حدثنا قال حدثنا إبراهيم ابراهيم قال حدثنا رقبة بن المؤتذ يقبت بن يسار قال حدثنا عن سليمان ان الله عن قال قد الرسول عليه السلام صلى الله عليه وسلم بالمدينة ولهذا ذكر طيبه طيبه فائقه يقول اذا اقرى الرسول عليه الصلاه له انك تكون لنا وكتاب كان الرسول يخرج بالحنّة والكتم، الحنة أصفر، فتح الصفار، والكتم يكتفيه نبات النودل في عندهم شعره، تاجينها جميلة، أناها تاجينها جميلة، ثم تقطعه على الشعر، يطلع ذنّي أجمل ما يكون، يطلع لونه جميل جدا لا سودة ولا عكس فراغ، بينهما ذنّي أجمل ما يكون الشعر في الكتم والحنّة ما. وقال بخير. وقال ابو حاتم حدثنا الوليد الوليد قال حدثنا ابو زاهر ابو زاهر قال حدثنا ابو عبيد ابو عبيد قال انا ابو دعان السعدي قال انا ناس من بعد انا اسره الله تعالى عن بمعنى الحديث الأول يعني ان الذكر أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا من الحنه والكتم فابو جفر قال الاثنين وعلى راي الله جنان اسف قَلَا دَثَنَوْنَوْا مِنَ يُونُسَنِ إِشْعَافِ عن عروة من السبير نائشة رضي الله عنه وماذا بكر رضي الله عنه تزوج عورة من, من كلبي قال لها أم فلما أجر ابو بكر انطلقها فتزوج ابن عمها هذا الشاعر الذي قال هذه القسيدة رسى كفار مريح وماذا بالقليب قليب بدر إن الشيساء تزيّن بالسنامي وماذا بالقليب قليب بدر من القيناة والشرب الكرامي تعني بالسلامة أم بكرم وقال لي بعد قومي من سلامي وحجثنا الرسول بأنس نحيا وكيف حياة أصدائي ووهامي أولي البقاري رحمه الله حزتنا أصدق أصدق على حزتنا من الوهد على حزتنا يونس يونس عن المشياء عن عروان عن عر عائسة ان أبى يتزوج مرأة، ثم طلقها، وتزوجها ابن عمها، الذي هو يشعر يت يتوح على قليل بدر على من بدهنا في بدر، يقول وكيف اللي في قليل بدر؟ مشيزات تزين بالسنان <تصفيق> وماذا بالقليب بقليل بجدر من القينات والناس الكرامي وماذا خير بحيه بالسلامة أم بدر بحيه بالسلامة أم بجر وهل بالسلامة من سلامي وهل, وهل نجور للسلامة من يعني يحزن على بدر ويهجيهم يحزن عليهم ويأنعاهم فأنعاهم في هذه الأضياء السافر لأدى التغيير نعم لقد دينا الرسول لأمس نحيا وقد دينا الرسول لأمس نحيا يعني نموت نحيا وكذا تحيا نعم اللهم في من من اللهم